على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسعة الاقتداء بفسكة العلماء فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأهمار لا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تطبئوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل العاشرة. العاشر. الاستدلال ب... العاشرة الاستدلال على بطلان الدين العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بغلة أفهام أهله وعظمه في ذهن كقوله بادي الرعي الهادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه هي مسائل الجاهلية أو المسائل التي خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مضى منها ما مضى حيث مضى ثمان مسائل وبقي ما بقي ما يزيد على مائة وعشر أو أربعة عشرة مسألة. وقلنا فيما سبق إن هذه المسائل المصنف رحمه الله سبر فيها سبرا عجيبا واستطاع أن يستخلص من الكتاب ومن السنة ويميز بين دعوى أهل الجاهلية ومسالكهم واحتجاجاتهم وتعلقاتهم وبين ما عليه الحق مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الحق ومهمنا عليه وذكرنا فيما تقدم الجاهلية ومعناها وميزة هذه الرسالة الجميلة المختصرة الصغيرة ونضيف هنا لأنه كلما تأملها المتأمل ازداد فيها عمقا ورأى فيها فقه الدعوة الدقيق الذي يتمتع به الشيخ رحمه الله وعمق النظر في كتاب الله وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستفادة من هذه التأملات بالنظر في واقع الناس وواقع كل عصر وواقع كل زمن فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان لا محالة فالله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين ورضيه فما دام أن أكمله فلن ينقص أنه أكمله فلن ينقص أبداً وما دام أنه رضيه فلن يسخط عليه أبداً إن الدين عند الله الإسلام ولا أتى الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من اليوم ما أكونت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان صالح لكل زمان ومكان وهذا الحجة فيه قائمة في كل عصر وفي كل مصر ويكفيك ثلاثا على هذا إضم إحلال الأديان كلها وانطفاء شت النحل سواء كانت بشرية أو حتى كانت سماوية حينما حرف أهلها ولم يتكفل الله عز وجل بحفظها فحصل فيها من التحريف ما حصل فاندثرت تلك الأديان والمبادئ حتى اندثرت لغاتها بينما دين الله عز وجل الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة ويدلك على بقاء هذه الأعصار التي مرت به وهذه الابتلاءات وهذا الارتفاع والانخفاض والمد والجزر وما يصيب أهله وما يصيب الدعات كذلك ومع هذا يبقى دين الله ظاهرة هو ملاحظ ولله الحمد بل إن عصرا حاضر على الرغم مما أجلب به أعداء الله عز وجل بخيلهم ورجلهم وأعانهم الشيطان على ذلك باستعمارهم وغزوهم ومع هذا يبقى دين الله ظاهر وإلا أصاب المسلمين قبل عشرات السنين شيء من الضعف والتفسخ الظاهر والتحلل من الدين ولكن لا تزال طائفة من هذه الأم على الحق لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيان الله تبارك وتعالى وعلى الرغم من أن الضربات تتوالى على أهل الإسلام إلا أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ويظهر من الدلائل والعجائب يوم الأسباب ما لا يخطر على بال بشر كما هو ملاحظ فتجد الجيل الفساد فيه والأغلب والآباء والأمعات فيهن فساد ظاهر ثم ينبت منهم جيل مستمسك بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى أن يكون الإسلام هو المهيمن على الحياة كلها وهذا من أظهر الدلائل على أن هذا الدين هو الحق فلله الحمد والمن فالمتأمل أيضا في هذه المسائل وأمثالها وفي هذه الكتابات التي يكتبها أهل الدعوة وفقهاء الدعوة كما قلنا كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم ممن عاشوا في, في, في عاشوا حياتهم للدعوة وللجهاد ولي المكاتبات ولترصيل الناس فإنهم ينظرون ما لا ينظر غيرهم من الذين مجرد يكون تعلمهم بين الكتب أو بين الأوراق بينما الذي يعيش مع مجتمع ويدعو ويكافح وينافح ويراسل ويكاتب ويختلط بالناس مع أصلة الوثيقة بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا يهديه الله عز وجل هداية خاصة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فالمتأمن لهذه المسائل يجد فيها الشيء العجاب مما يلحظ أيضا ومما ينبغي أن يلحظ في هذه المسائل أنها ليست ليس بالضرورة أن تكون جميعها منطبقة على اهل عصر واحد أو فرقة واحدة أو طائفة واحدة. فبعض هذه المسائل التي مرت بنا أو المبادئ التي مرت بنا قد تنطبق على العرب الجاهليين مثلاً أو على جاهلية العرب مثلا لكنها قد لا تنطبق على اليهود على اليهود مثلاً. وبعضها قد ينطبق على اليهود لكنه لا ينطبق على العرب وهكذا. فهذه المسائل ليست كلها يعني في أمة واحدة أو في عصر واحد وإنما من وجدت فيه فإنها من مبادئ الجاهلية وكما قلنا حينما يوصف بأن هذا الشيء جاهلية ليس بالضرورة أن يكون كفرا وأن يكون مخرجا من الملة إنما الوصف بالجاهلية قد يرقى الكفر نسأل الله السلام وقد يكون أقل من ذلك فقد وصف الله عز وجل ظنون المنافقين بأنها من ظنون الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض مسالك أبي در رضي الله عنه مقال قال إنك امرؤ فيك جاهلية وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمته لا يتركونهن ف وعد منها كما هو معلوم الفخر بالحساب والطعم في الأنساب والنياحة على الميت والفخر والطعم بالأنساب والنياحة وهو النجوم، فهذه يعني قد لا, لا ترقى بمن, يت... بمن أخذ بها قد لا ترقى الكفر إلا أن تصل الاعتقاد كالسسقاء بالنجوم لو اعتقد أن النجوم يعني تؤثر من دون الله عز وجل فهذا شرك لكن على كل حال وكذلك النيحة على الميت هذه ليست لا توجب الكفر وإن كانت من كبائر الذنوب ولكنها لا توجب الكفر فهي من أعمال الجاهلية فإذن أعمال الجاهلية أو مسائل الجاهلية أو ما عليها الجاهلية قد يكون منه ما هو كفر وقد يكون منه ما هو أقل من ذلك وكذلك أيضا قد يكون يوجد شيء منه في أمة ولا يوجد في أمة أخرى ولهذا سنلاحظ الاستنباطات المصنف رحمه الله أن بعضا منها يختص بها الكتاب وبعض منها قد يوجد عند العرب وبعض منها قد يوجد عند أقوام سابقين كهود كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب لأن حتى أيضا لو رأيت أو لاحظت ما ما قصه الله عز وجل من أخبار هذه الأمم تلاحظ أن بعضهم يتميزون بشيء غير الذي عند الآخرين فتميز مثلا الله صلى الله عليه وسلم قوم لوط باللواط وتميز قوم شعيب بموضوع المال والاقتصاد ونحو ذلك وتميز قوم صالح بأنهم الذين هم قوم عاد تميزوا بأنهم أشداء وأقوياء وأنهم برزوا في البنيان ونحو ذلك وحكى الله عز وجل المجادلات التي تقع بين الأنبياء والمؤمنين. فكل نوع من المجادل يتميز حسب ما هو موجود في بيئتهم وحسب ما هو نشأ عليه هذا الجيل ومن هنا المصنف رحمه الله نظر في كل هذا ونظر في هذه الأمم مجدلتهم مع أنبيائهم ونظر في واقعهم فاستنبط ما استنبط فالمقصود هو أن هذه المسائل ليست بالضرورة أن تكون موجودة في كل أمة وإنما قد يكون بعضها في أمة وبعضها في أخرى وهكذا لكنها إن وجدت فهي من, مسائل فيها فهي من مزايا أهل الجاهلي فقال التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء. فأتى بقوله تعالى يعني الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أمر الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبيقول سبحانه يا, يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ويا الحق. ولا لا تغلو في دينكم. قل يا الكتاب الكتاب لا تغلو في دينكم ويا الحق. ولا هو أقامهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبي. فإذن هذه أيضا من مسالك الجاهلية وهو الاقتداء بفسقة العلماء بينما الأصل في مريد الحق أن ينظر إلى الحق وأن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال كما قال بعض السلف يعرف الرجال بالحق يعني يعرف الرجال باستمساكه بالحق ولا تعرف الحق بالرجال فالرجال يخطئون ويكسلون ويضعفون ويخطئون فقد يجتهي بعض العلماء وقد يضعف أيضا مسلكه فلا يكون مسلكه حجة إنما الله عز وجل بين لنا النجدين وهدانا الطريقين وكل نفس كل إنسان مسؤول عن نفسه كل نفس بما كسبت رهينه ولا تزير وزيرته وزر أخرى وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فله عقل وله بصر وله بصيرة فهو مسؤول عن نفسه إن رأيت خيرا ظاهرا فاقتدي به وسلك وإن رأيت انحرافا فأنت إساءة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء فاجتنب إساءة أما التعلق بانحرافات بعض المنحارفين والاحتجاج بها فإن هذا لا يعفيك عن المسؤولية وهذا من مسالك أهل الجاهلية ولهذا قال التاسع الاقتداء بفسقة العلماء نعم العلماء قد ينحرفون وقد يفسقون وبشر ويغلبه هوى يغلبه نفسنا مارة بالسوء بل أحيانا قد أيضا يخطئ ويلتبس عليه وقد تكون إغراءات معينة فالبشر يضعفون وإن كان قد يرجع أيضا لكن على كل حال أنت مهمتك أن تتبع منارة الحق وأن تعرف الرجال بالحق وأن لا تعرف الحق بالرجال فالرجال يقدمون ويؤخرون ويخطئون ويصيبون قال على اقتداب فزاقة العلماء فأتا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان عن سبيل لا, لا يأكلون أما الناس بالباطل ويصدون عن سبيلها على معنى أن أحبار ورهبان أحبار يعني علماء رهبان عباد ومع هذا مع أنهم في أقوامهم هم أحبار وفي أقوامهم هم رغبان ومع هذا هم يأكلون أموال ناسب الباطل ويصدون فهم فمفسق فلا يقتدى بهم والعالم قد ينحرف وقد يخطئ والشاهد من العصور كثير الشاهد في العصار كلها يوجد علماء يخطئون ويفسقون وينحرفون وبخاصة أيضا في قضايا المال في قضايا التزلف لدى أصحاب الجاء وأصحاب السلطين هذا موجود في جميع العصار فأنت لا تنظر إلى أمثال هؤلاء وإنما انظر الحق. ولهذا قال أخبر الله عز وجل هنا أن من الأحبار ومن الرهبان من يأكل أمى الناس بالباطل ويصدع عن سبيل الله وبخاصة أنه أحيانا إذا وقع العالم يريد أن يبرر ويسوغ أعماله أمام الناس ولن يعدم أن يجد نصوصا يلوي أعناقها كما يشاء ولهذا قال يصدون عن سبيل لا يصدون عن سبيل الله بتفسير النصوص كما يشون بعيدا عن الحق بينما الحق واضح والحق أبلج والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا حال محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزعوا عنها إلا ذلك وهذا لا يعني عدم التأسف بالعلماء أو أن الإنسان يجعل العلماء هم أصل التهمة لا ليس بالضرورة إنما الأصل في العلماء لا شك أنهم إن شاء الله على خير وأنه يتأسى بهم ويقتدى بهم لكن لو أنه حصل خطأ فالخطأ يتبع عليه ويرجأ أن يعود وأيضا قد يخل منه كثير ولكن الأخطاء التي تقع على الإنسان أن يعرف أنها أخطأ قد يكون له ما يسوقه من حيثما إما أن تكون عليه ضغوط أو نحو ذلك أو أنه أخطأ في الاجتهاد لكن ما كان الخطأ خطأ وحينما يقال مثل هذا لا يعني أن يكون أن العلماء الأصل فيهم التهمة لا الأصل فيهم البراءة إن شاء الله كما هو الشأن في كل مسلم وإنما على كل حال لو رأيت انحرافا لا تحتجب بهذا الانحراف وإنما عليك أن تعتصم بالكتاب وبالسنة وتعتصم بحبل الله وحده وتعتصم وتستمسك بالعروة الوثقة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وفي الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل هذا خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب ومعلموا أن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى أهل الكتاب أو مصطلح أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وإن كان أغلب الخطاب مقصود به اليهود وبخاصة السياق, السياق هذا كان لجميع، لكل من يعود ونصر أنه جاء حديث جاء السياق قبله في الذين قالوا إن الله هذرت ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فكان قبل هذه الآيات الذين قالوا إن الله هذرت ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فقال بعدها بآيات لا تغلو أوتئاه الكتاب لا تغلو في دين هو الحق ولا تتبعوا أهو من قد من قبل مما يدل على أنه قد ينحرف الإنسان وقد يغلو غير الحق وقد يبالغ وقد يضل ولهذا لا تتبعوا إلا الحق ولا تغلو فإنه قد يضل من يظن أنه على الحق يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضل الشاهد منه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وهؤلاء لقد قد يكون فيهم علماء وقد يكون عامة فالمقصود أنه لا تتبع أهواء قوم لأنه قد يغلب الهوى على هذا المتبع وهذا القدوة والأسوة فأنتم التمسوا الحق وخذوا به ولا تنظروا إلى الرجال وتتأسوا بالرجال لذاتهم وإنما تأسوا بهم لما, عليهم لما ظهر فيهم من الحق ولما ظهر فيهم من السيرة الحسنة والأسوة الطيبة لا تغلوا في دينكم والحق ولا تتبعوا أواء قومهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل مما يدل على أنهم قد يضلون وقد يضلون وقد ينحرفون هذا هو المقصود والمسأل العاشر الاستدلال على, على بطلان الدين بقلة أفحام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرعب تأملوا الأسلوب كان الأسلوب يحتاج إلى مزيد تحرير الصغة كان تحتاج إلى مزيد تحرير ويقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله باديا رأي وقول يا أيضا إننا نراك في سفاهة وإننا ظنك من الكاذبين ف المعنى ظاهر والمقصود من هذه المسألة ظاهر نقرر المسألة أولا ثم نتكلم عن الأسلوب فالمقصود من هذا هو أن المدعوون أو أن المدعوين حينما وينازعون وبخاصة الملأ المستكبرون وأصحاب المنازل والمقامات في أقوامهم حينما يدعوهم الدعاء والمصلحون وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم السلام ويأتي من بعدهم أهل الصلاح من أهل الدعوة والعلم حينما يدعونهم يقولون لا نرى في أتباعكم إلا كلهم أصحاب سذج وضعاف وقلة أفهم ولا يفهمون فنحن لا نتبع مثل هؤلاء فهذا هو المقصود ومع أسف أن هذه الظاهرة تظهر دائما في جميع العصوم ولهذا تجدها الانحراف يتهمون أهل الدين بأنهم سذج وأنهم بسطاء ما عندهم فهم وهذا في كل عصر وهذا إذن من مسائل الجاهلية والله عز وجل ذكر هذا عن المحاجة التي بين الأنبياء وأقوامهم ففي هذا في قوم نوح ولقد رسل نوح إلى قومه إني لكم الذرون مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني خضر عليكم عداب آلين فقال ما ندرك قومه إنا لن نراك في ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي أرعي يعني ما نراك اتبعك إلا الضعاف وأصحاب الأفهام القليلة ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي أرعي وفي الحدث الأخرى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون في نفس محجد قوم نوح قوم نوح مع نبيه قالوا أن أؤمن لك واتبعك لرذلون يعني الناس الأقل ولهذا أيضا الأنبياء من سنة الله عز وجل أن أول من يبدأ في اتباعهم المستضعفون المستضعفون كما في أكثر ما يقال الملأ الذين يستكبروا من قومه فقال الذين يستكبروا الذين يستضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسلون من ربه فالاتبع غالبا يكونونهم الفقراء والطبق الأقل لكن ليس في ضرورة أبدا أن يكون الفقير أن يكون الفقير غبيا أو أن يكون قليلا فهم أبدا لأن قضية الأرزاق وقضية الجاه وقضية الغناء لا تتعلق بالذكاء أبدا وهذا تعرفونه وهذه سنة الله عز وجل فليس الفقير غبيا كما أنه ليس الغني وأذكى الناس أبدا وليس صاحب الجاه أذكى الناس وإنما هي سنة الله عز وجل في, في, في خلقه أقدار تجري وأسباب أيضا تمضي وكل ميسر لما خلق خلقه ف قضية الذكاء وقضية الفهم وقضية العمق في الإتراك هذه لا تتأثر لا بغنى ولا بفقر ولا بجاه ولا بغيره ولهذا أصحاب الجاه والاستكبار والمال والمواقع الاجتماعية الرفيعة يتهمون من دونهم بقلة الفهم وبالحمق ومع الأسف أيضا أن الناس تتبع الأغنية إذا قال الغني كلمة هو الحق وإذا قال فقيه سكته وهذا أيضا, أيضا من مسالك الجاهلية كذلك ولهذا قال هنا الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كقوله بادي الرعي وأيضا إن لا لنراك في سفاهة السفاهة هي قلة العقل وقلة الإدراك ولهذا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين إلى آخر هذا هو تقرير هذه المسألة لكن الأسلوب أو, أو, أو السبك كأنه يحتاج إلى إعادة نظر يقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم عدم حفظهم يعني أنهم لا يحفظون وأنهم لا يفهمون يعني أيضا ليس مراد الحفظ مجرد الاستذكار لا المراد بالحفظ يعني الاستمساك هو الظاهر من معنى الأسبوع وهذا غير مراد وليس مقصود المؤلف رحمه الله لكن هي ما يبدو أن العبارة يعني تحتاج إلى مزيد التحرير ويقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهم أهله يعني كأن العبارة توحي بأنه فعلًا الأتباع الدينهم قليل الفهم كأن كأن العبارة توحي بأن كل من اتبع الدين فهو قليل الفهم فالفالفالخصم أو المعاندون او المعارضون يستدلون بقلته بقلة الافهام فكان قلة الفهم مسلم وهذا غير مراد ولا يجد هذا المؤلف ولهذا كان ينبغي ان يقال الاستدلال على بطلان الدين بالزعم بقلة افهامه لان ليس ليستقل الفهم وانما يعني اتهامهم بقلة الفهم، ولهذا الذي يبدو أن يبغى يقال الاستدلال على بطلان الدين باتهام اهله بقلة الفهم أو منحو هذا، باتهام أهله بقلة الفهم. لا الاستدلال بقلة الفهم لأن إذا قلنا الاستدلال بقلة الفهم كان يفهم أن قلة الفهم مسلمة. أن كل أن أتباع الدين هم قليل الفهم وهذا غير موحد. ولهذا العبارة يعني وين كانت يعني في ينبغي أن أن أن أن يلاحظ هذا. فيقال مثلاً الاستدلال على بطلان الدين بالاتهام أهله في قلة الفهم بينما الواقع أن أهله وليس قليل الفهم. واضح ال واضح المقصود. الحاجة عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا على معنى أنه حينما يريدون أن يردوا الدعوة ويردوا على الأنبياء قالوا أنتم بشر فما هو الذي ميزكم علينا ما أتم إلا بشر مثلنا ولهذا في الآية الأخرى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا يضر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقى إليه كنز أو له جنة يأكل منها كلها تصور فاسدة وقياس فاسد هذه لا علاقة لها في قضية الدعوة أن يكون بشرا أو أن يأكل, يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق هذه أمور كغيره من الناس ولهذا الله عز رد عليهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنهم لا يطيقون ولحتجوا لأن القياس فاسد لو جاءهم لم تبعث لماذا لم تبعث مشرا مثلنا لأنه لو قال أنا ملك ما صدقوه، فإذا كان بشر أمامهم ويدوا هذا ما صدقوه، فكيف يأتوا بملك يقول أنت لست بملك؟ مما يدلك على أن أن أن أن احتجاجهم هو مجرد تعنت وليس المراد الحق تعنت وقياس فاسد، لأن أن يكون بشرًا وغير بشر لا يؤثر في النبوة، وإنما النبي يأتي بمعجزة معجزة وحجة ظاهرة تدحض. جميع الدعوة فهذا هو الذي يهب فالله عز وجل يسوق على يديه المعجزات والحجج والبراهين بحيث لا يكون هناك مدخل لأي مدعي أما أن يكون بشر أو غير بشر هذه لا تؤثر في الدعوة فقالوا إن أنتم من بشر مثلنا هذا كما قال الشيخ قياس فاسد ومثل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسه الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح هذه مقابلة لتلك لأن كان من حقهم أن يستمسكوا بالأمر العقلية الصحيحة القياس الصحيح ولمرأة يعني الأمر المعقولات الصحيحة وليس القياس الذي هو القياس الأصولي القياس وإن كان هو أصله على معنى أن تقيس الأشباه بمثيلاتها وبالنظائر وأعم من أن يكون القياس الاصطلاحي الفقهي وإنما عموم الاعتبار المقصود بالقياس وإن القياس الصحيح عموم الاعتبار والمقارنات العقلية يعني كان من حقهم أن ينظروا في في عقولهم وينظروا في ما أتى به هذا الرسول فإنهم سيجدون أنه حق بريافة رخا ولقد نعلم انهم ان